ان ني تاملت الورى ما ينشدون غير الهناء غاية ما يطلبون لكنهم في سعي أين السبيل؟ هل تراهم يدركون؟ إني تأملت الورم ينشدون ما ينشدون غير الهناء غاية هل يطلبون؟ لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل ترى يدركون يا سائلن يا سائلن يا سائلا اسمع حديثا للشجون ان ابتسمت الفقير لها شون تاتيك من قلب تجرع كله تبدو كزهر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 شدو غير الهناء غاية هل يطلبون لكنهم في سعيهم يتحيرون أين السبيل هل تراهم يدركون سائلاً يا سائلن يا سائلن يا سائلن اسمع حديثا ذو شجون في ظلمة الليل أناس نائمون. ضموا الغطاءهم بدفع ينعمون في أجمل الأحلام هم يتلذذون ظنوا بهذا أنهم يستمتعون لكنهم هم يحرمون يحرمون من لذة الركعات في جوف السكون عن خلوات قدسية هم نائمون عن موكب العبادهم يتخلفون جربتها وعشقتها من ذقها عرف السعادة ما تكون أين السبيل هل ترى يدركون يا سائلا يا سائلا يا سائلا اسمع حديث نادى الكتاب المسلمين الغافلين، قال لهم ما بالكم لي تهجنون؟ إني ضياء القلب فيني تبصرون نور على نور وفيني. تهتدون ليقبلوا ولتقرؤون واحفظون واستشعروا في كل حرف تقرؤون ولتسألوا الحفاظ ماذا قائلون علَّذَّةِ القرآنِ في ترديد نون جربتها وعشقتها منذقها عرف السعادة ما تكون قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح